كتبت ديواني على شان مخضوك من شاني شخص داخل القلب ودا اكتب باسمي دي في ويسوقني يسوك لو كانه واه سواء تبع لي يع اسم فصيل الدم غزاى منسوك اول حروف واخرها أو لسنع الداد جوابها احلى من لبن عطف النوق والليت بس قلت ما عسى الداد كنا الحمام معلم مشتذك وكنا الخطا بقدام رجله يعد علي من وصف المشب ورمك ولا الغزيل بعن عوده ولا الد تجيبها الاحلام بغضايت الموت وتبعد بها ليام روحي ورد ولا تخير صورت غايت الشوك لو ان حل من الليل ليالي ونكمل المشوار في ما انتهى ذوق نتبادل الاسرار سدي وسدي ونكمل المشوار في ما انتهى ذوق نتبادل الاسرار سدي